يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة تعالى أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار أظهر القولين في الآية الكريمة أنهما جملتان مستقلتان فقوله أفمن حق عليه كلمة العذاب جملة مستقلة لكن فيها حذفا وحذف ما دل المقام عليه واضح لا إشكال فيه والتقدير أفمن حق عليه كلمة العذاب تخلصه انت منه والاستفهام مضمن معنى النفي أي لا تخلص انت يا نبي الله احدا سبق في علم الله أنه يعذبه من ذلك العذاب وهذا المحذوف دل عليه قوله بعده أفأنت تنقذ من في النار وقد قدمنا مرارا قولي المفسرين في أداة الاستفهام المقترنه بأداة عطف كالفاء والواو وثم كقوله هنا أفمن حق وقوله أفأنت تنقذ أما القول بأن الكلام جملة واحدة شرطية كما قال الزمخشري أصل الكلام أمن حق عليه كلمة العذاب فأنت تنقذه جملة شرطية دخل عليها همزة الإنكار والفاء فاء الجزاء ثم دخلت الفاء التي في أولها للعطف على محذوف يدل عليه الخطاب تقديره أنت مالك أمرهم فمن حق عليه العذاب فأنت تنقذه والهمزة الثانية هي الأولى كررت لتوكيد معنى الإنكار والاستبعاد ووضع من في النار موضع الضمير فالآية على هذا جملة واحدة أما هذا القول فإنه لا يظهر كل الظهور وعلم أن ما دلت عليه هذه الآية الكريمة قد قدمنا إضاحه بالآيات القرآنية في أول سورة ياسين في الكلام على قوله تعالى لقد حق القول على أكثرهم الآية وبينا دلالة الآيات على المراد بكلمة العذاب قوله تعالى لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية الآية ما تضمنته هذه الآية الكريمة من وعد أهل الجنة بالغرف المبنية ذكره جل وعلا في غير هذا الموضع كقوله تعالى في سورة سبا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون وقوله تعالى في سورة التوبة وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدد الآية وقوله تعالى في سورة الصف يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم لأن المساكن الطيبة المذكورة في التوبة والصف صادقة بالغرف المذكورة في الزمر وسبع وقد قدمنا طرفا من هذا في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا الآية قوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض الينابيع جمع ينبوع وهو الماء الكثير وقوله فسلكه أي أدخله كما قدمنا إيضاحه بشواهده العربية والآيات القرآنية في سورة هود في الكلام على قوله تعالى قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين الآية وما تضمنت هذه الآية الكريمة من سورة الزمر قد أوضحناه في أول سورة سبا في الكلام على قوله تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها الآية وقوله تعالى ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه قد قدمنا الكلام على ما يماثله من الآيات في سورة الروم في الكلام على قوله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم وأحلنا عليه في سورة فاطر في قوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها الآية قوله تعالى ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب قوله ثم يهيج أي ثم بعد نضاره ذلك الزرع وخضرته ييبس ويتم جفافه ويثور من منابته فتراه أيها الناظر مصفرا يابسا قد زالت خضرته ونضارته ثم يجعله حطاما أي فتاة متكسرا حشيما تذروه الرياح إن في ذلك المذكور من حالات ذلك الزر المختلف الألوان لذكرى أي عبرة وموعظة وتذكيرا لاولي الألباب أي لاصحاب العقول السليمة من شوائب الاختلال فقد ذكر جل وعلى مصير هذا الزر على سبيل الموعظة والتذكير وبين في موضع آخر ان ما وعظ به خلقه هنا من حالات هذا الزر شبيه أيضا بالدنيا فوعظ به في موضع وشبه به حالة الدنيا في موضع آخر وذلك في قوله تعالى في سورة الحديد اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم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 ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون بهذا أيها المستمع الكريم نأتي على نهاية لقائنا آملا أن يجمعنا بكم لقاء آخر قريب إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته